أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا <تصفيق> أولا تولي <تصفيق> Hello. لا تدعو اليوم سبوراً واخداً ودعو سبورا أم جنة الخلد التي وعد المتقون that won't fear Oh, a Mən ka وَلَا Quel le è vous bi من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ليأكلون plane mm -hmm. mm -hmm.